انزل المحشر قفار فرش شفار واخذ بالحج من بني موية واتفاع ومن الذي بدار جام ومن اللي بيقعد الوصي وروح أولا كيف أنسى يا أمه كيف أنسى ناديتي كيف أنسى بلواك يا أمه كيف أنسى ناديتي وغرثا يا جهب الصبع يا فاتر صبع يا ضلع الكسى لا أنسى والله, لا أنسى والله حسين المي حسين هواه تعان بدمع غير وينا يا جلال وي جراح لي مصيبات واعدنا اسمع عدى امي وبواتيعه وكلي يومي يا نار الليل يوم امي ما زلت في ذكرى يا يوم أمي الله لا أنسى يسأل الدمى يا خد الصوت يا ظلغ انكسى لا أنسى والله لا أنسى والله لا حيث أنسى بلواتي يا أمه اتى الشروق كيف ما انساى المواقيا همى كيف فانساى نادى في يا الله وين الصارير ترى اعلى ربك فرك ثابت بشعار الفيل حزين وانا حزين وحدي مش داري زمان وايثي صور نفسي اوحل حالي مصايبي الضعاني خدي او الزمن مر طويل موها و حاجتك صدري كيف فحتي مال الار ضاق الصدر بالحزن يا رب بار يا رب الباسا يا فلت صوتك يا ضيل عنك لا نسى الظلام امّا كل انسان سنسى نادى وغوثا ونسى من واكيه يا ذا واكي الفضل طا والله لا انسى والله ذنيبش ينهي على وعلي قصار قصا ذنيبش ينهي هي يجمعني فقيد حال ليه يا شيخ باع دار اهلي سوى جينا قول ليه يا شيخ ما باع ضيل هم وين صلاف ويفا أوياتا أثار ضلي ضلي حثار في الفيسم صادر أمي وحي الدقى معنا صادر أمي ما تلع ود على ولا وع يا تشف الجساء يا خوه الضصطه يا ظل والله لا انسى والله ان فانسى بالوكي يا امه ان فانسى في ديوان وثا كيف فانسى من واصل الله واستبنوا يا ما ثاني في واضر يا طاوع الله طاوع الله, الله, الله, الله, الله انا الخال نور يبكي قلوب حاسره اتيت وارف ما حي انت يا بقية يبكير زمان الكروس محيب عبره يذكروني بكير وعليتي الزهرة ولا جرحي البقى ونلمى شغرا دنيا هير ومشى القابرة وعلي من بعد رسول الله وعلي من تقيدت كفا يا فارس مضر يا خد سطر يا ظلع انكسر لا انسى والله لا انسى والله كيف انسى والله الواتي يا أمار كيف انسى ناديتي الواكي يا أمه كيف أنسى ناديتي يا قهر يا فد سطى يا ضيل عن كسى لا أنسى قلبي وأي حنيني الصاب دميع توضع آي البعض خلق كيد دليلي صوار بيت أشراق بيبيع بيلمات اخيص باه يا ما اوعصر ويحس نبي بات يا ابو اذر لو يناديك والدمع في عيناه له ينادي والمشتاك لله ما اواتم يا فاد وسطا يا ضل عنك سا لا انسى والله لا انسى والله فان نسا من سواك يا امّا كرين فانسى ناديته ومرتايا يا جاب الله يا ما قد يا